بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور إيراق منشور والبيث المعمور وَسَقَقَ فِي الْمَرْقَى وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تُمورُ السَّمَاءُ وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوط يلعفون يوم يدحون إلى نار جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاسبروا أو لا تصبروا سواء Dan matu jazon, maka kum tumpaamadon. Innal mu'taqin fi jannati wa naim. Fakin bima atuhum rahuw, wawqahum الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوبة وزوجناهم حور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل أمر إما كسب رهيل وأمدناهم بفاكهات ولحم مما يشتهون. يتناشعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأتيهم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم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 فما أنت بنحمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به غيب المنون قل تربصوا فإن معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طابون أم يقولون تقوله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 أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خسائن ربك أم هم المسيطرون أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ قَلْ يَأْلِمُوا اَسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ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 وعروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم كيتهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ولموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يحلبون وَأَصْبِرْ لِعُقْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحُ وَإِذْ فَارَ